وكلمتكم هذه وأسابكم والمستمعين سؤال أول بالنسبة قال أحكى لك الله وأطالك عمرين في طاعة فعل في خير أولا سبب فضيط لأن نصيحة في الإخلاص كيف يكون وكيف يتم وكيف نصحح نيازنا في حفظ القرآن الإخلاص ذكرنا جانبا كبيرا منه في هذه الكلمة نصيحة بينا لأن الإخلاص في الطرد هو ما ذكر لكم أن العلم العمل والدعوه والصبر هذا هو الإخلاص في العلم إخلاص في العلم عن الذي يتعلم ولا يعمل هذا غير المخلص والذي يعمل ويتعلم ويبقى ولا يدعو بما تعلم أيضا. ناقص الإخلاص والذي لا يصدر في دعوته ناقص الاخلاص هذا الإخلاص في العلم وهذا العلم ككل من حيث العلم والعمل لابد أن يقوم مخلصا لله يعني لا يتغذي عمل الدنيا ولا لا يتغذي تجارة ولا يقرأ القرآن يتكس به والله يعني يجعله في الماثم ليقرأ القران ويحصل به على دنانير ودراهم على هذا القراءه بذل هو يحفظه ليتعبد به المولى عز وليقيم به الدين ولا يتنافى هذا مع انه ان علمه للغير أنه يأخذ في مقابلة, في مقابلة في تفرغه لتعليمه أن يأخذ اجرا لأنه لا يأخذه على ذات, ذات العلم لا تعليم الناس القرآن ولا تعليم الناس الشريعة ما يأخذه في مقابل تفرغه إذ لولا تفرغه لما أمكن أن يتعلم الناس منه هذه فحصل بالحال هذه أنه يجوز أن يأخذ المؤذن على تفرغه الأذان ولا يأخذ اجرا على الأذان ومعلم القرآن ايضا والإيمان في المسجد ايضا يصلي بالناس ويأخذ مالا في مقابل تفرغه لهذا له العمل وكذلك صاحب الرقياء وإن آخره الفرق بين أخذ المال في العمل الاخروي وأخذ المال في مقابلة تفرغه للعمل العمل الأخروي اظهر أظهروا الحال هذه تباين بينهما فيجوز بالتفرغ ولا يجوز لذات الصلاة ولذات العبادة لذات الخراب هذا حاصل انتراباً سبباً قال السائل يا شيخ ما حفظ شريح الجيزي مع العلم أننا سمعنا بأن الذي يشرف عليها الجزائر هذه المسألة يعني تعرضنا لها كثيراً ونحن نقول ليست المشكله في هذه شركة الاتصال في هذا في هذه الشركة في ذاتها. وانما لما أعلن صاحبها أنه ساء من المظاهر الشرعية في مصر من الجبال خاصه وتوعد هذا صاحبها نجيب صوريس. توعد انه ينشئ قناتين اباحيتين ويعمل على افساد خلق المسلمين ويبعادهم عن دينهم وخصص لهاتين القناتين دخلا ماليا يعطيه تمويلا لهذه المشاريع الإفسادية. فنحن قلنا أنه لا ينبغي المشاركة معه في دخله هذا لإفساد خلق المسلمين وإبعادهم عن دينهم. وذكرنا هذا ليس من جهة كونه نصرانيا. ولكنه كونه محاربا لخلق المسلمين وإبعادهم عن دينهم وتخصيص دخل في هذه المسرة تخصيص دخل مالي لذلك قلنا أنه لا ينبغي أن يعان على إفساد المسلمين وإفساد الناس بمثل هاتين قناتين اذا كانت هذه الشركه تحولت بعد ذلك الى غيره جاز هذا لكن اذا لا يزال هو قائم عليها عندنا هذه قائمه لانه هو باق على اهدافه ومقاصده في مشاريعه الإفسادية اذا هو قائم على ذلك نحن لا نتعامل معه على الإخم والمدون لا نعينه بشرائح وغير دفع الأموان الجيزة هذه وغيرها ليقوم بهذه الدخل بدخل المسلمين فساد عقيدتهم وإبعادهم عن طريق الصحيح هذا جواب على سؤال علم عند الله سبحانه وتعالى. يا شيخ سمعنا أنك تكلمت في بعض النقولات أن فيها لحم أو شحم خنزير، فهل فصلتنا بعضها؟ أقول <تصفيق> المطعونات فيها ما وحلاه، وفيها ما وحرم. والحلال هو طيبا والحرام وداخل في الخبائج الخبائث هذه على أنواع فيها ما هو نجس كالميتة والميتة بأنواعها ما قال سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلا لغير الله فيه المنطنقه والموقودة والمتربيه والنطيحه وما اكل السبع لما ما ذكيهم ثم ذبح نصف أيوه. فعلي كلها من ما حرم الشرع اما تحريم لنجاستها الحسيه لكونها لم تذبح على طريقه صحيحه أو ماتت خد فهان فيها فهذه الميتة وعدها الشرع النجسة أو ليس الله أسلامها أيما إيابين ذو بغفق الطهر إلا على أن انها... هذه الميتة أنها, انها ليست بطاهرة وهذه أنواع الميتة إذا ماتت ولم يرحب بها أن ذكاها وماتت فهذه تعد من المحرمات. كذلك من محرمات الداس ما ذكر ألي ذكرت في آية المائدة والأخرى ذكرت في صوت الأنعام في قوله سبحانه وتعالى قل لا في فيما اوحي الي محرما على طائم يطعمه إلا ان يكون ميتا أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه أريد هذه ايضًا هي تعد من الانواع التي هي محرمه حرم تحسس وتاتي بطبيعه الخنزير لان الخنزير ليس كالميت من الانعام و فراع امعام اخرى من حيث الاصل إذا ذكيه اما الخنزير ولو ذكيه فلا يجوز اكله لحمه حرام وانه زائد على ذلك يورث الصباح الفاسدة عند المتناولة. يعني أن في لحمه هدم للدات وهدم للصفات. يعني أكدت اللحم الخنزير يورثهم الضروض الجنسية. والمراد بالبروز الجنسي لا يغار على نساء ولا على زوجته ولا على اخته وامه لا يغار على ذلك اكله الخنزير كره الطباع كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن اكل كل ديناب من السباع ومخلب من الطير قال فسر بن نقيم قال هذه الممنوعات لانها تحتوي على الصفه العدوانيه اكل الذباب والثعالب وذلك الانواع والنمور والطير الغاضي هذا يورثه الصفه العدوان كما يورث الخنزير صفه الخلق او يورث الطبع الفاسد وهو البروده الجنسيه هذا يورثه ايضا الطبع العدواني يصبح اكله يعتدي على الغير في عرضه او في ماله او في نفسه لذلك منعها الشرع هذه بالكون تسبب مثل هذه الطباع والعصا الصديه ذلك منعها الشر وفي ما هو محرم اكله للتاه لتعلقه ولو كان طيبا تعلقه بمعتقد فس فلو ذبح هذه كذا ذبح هذه الشاة ذكاة صحيحة لكن على القبر أو ذبحت في موسم شركي أو موسم بدعي وذبحت هذه الشهر لا منع ذلك لأنها تلحق ما ذبح هذا النصف تلحق الشركيات التي لا يجوز أن يأكلها لأنها لم تتم تبيحتها على نسبة الشرع السليم ذلك عنوان فود كل ما كل الطيبات إذا صاحبها معتقد فاسد تحولت لها فاسدة بفساده فاسدة بفساده لأنها متعال قبيه وتابع له والتابع تابع تابع له حكم المتبوع إذا كان التابع محرم المتبوع إذا كان المتبوع محرم فتابعه يصبح أيضا محرما ذلك تجد هذه الأنواع بحسبها إما بحسب المعتقد أو بحسب ذاتها أو بحسب ما عندها من أمراض قد تجد الشيء يعني حلال حلال العكل من وذلك لكنه يقتات من النجاسة وهي الجلالة التي تقتات من النجاسة فهذه لا يصح اكلها إلا بعد حبسها وإطعامها المطعمات الصحيحه ثلاث أيام بالنسبة للحيوانات ما حيوانات صغيرة الحيرة شهرا وقيل ثلاث أيام أيضا لحظة خير موجود حتى يسعه في ان يأكلها. أما والحال هذه لا له عن المتعيمة مع أنها حالات الأصل لكن لما اخترنا بها في لحمها من النجاسات يعني دفع هذا لألا تصل إلى آكلها من الآفات أو من الأمراض التي يصعب رفعها لأن القاعدة تقول الدفع أسهل من الراحة ألا أن تدفعها عن نفسك اولى من أن تتناولها ثم تريد أن ترفعها لهذا قالوا اللقاية خير من العلاج خير من وفي مطعومات أخرى هي حلال في الأرض لكن إن استعملها الإنسان في تقوية بدنه ليقترف الحرام فتصبح الحرام بحسب وسيلته التي تخذها وسيلة إلى حرام فكل وسيلة تؤدي إلى حرام ولو كانت مباحة خالبت هذه الوسيلة المباحة إلى محرم فمن يأكل الطعام يتقوى به على النجون وعلى الزنا وعلى كذا فعلى طعام عليه يعني يتقوى لأداء كذا أو الذي يتناول المطعومات الذي يحارب الدين ويناصر الباطل ويتقوى بمثل هذه المعكولات فهذه المعكولات حرام عليه لأنها لأنه يستعملها في غير طاعة الله، فاستعملها في الباطل. إذن هذه تتنوع المطعومات بحسب الأحكام، ففي أحكام ما يقضي بحرمتها أصالة، وفيه ما يقضي بحرمتها وسيلة، فيها ما يقضي بحرمتها لوجود اتفاع لأنها توريد اتفاع للحسنة فيها ما يحرم لأنها تذهب العقل الخمر والمخدرات ذات ونحو ذلك من هذه النواع كلها إرادة من الشارع الحفظ عن النفس والحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ المال أيضا لأن هذه كلها أحرمها وقع بناء على مقاصد التشريع مقاصد التشريع هي حفظ النفس حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العقل ايضا العقل هذه الانواع التي تقع ولذلك يجب عن مرء ان يجتنبها متى علي المرحله وجب علي ان يجتنبها فان دارت هي بين الحلال والحرام واشتبه عليه الامر هنا وجب عليه ان يعمل بقاعده ما لا يتم ترك الحرام الا بترك الجميع فتركه واجب وهذه إنما استيقت من نصوص حديثية معلومة عندكم وهي قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استورى لدينه وعظه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فالراعي يرى حول الحمال يشكو أن يقع فيه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم من عديد ما يريبه إلى ما لا يرينه عذاع الذي تشك فيه إلى ما لا تشك فيه أما إذا تيقن أو علم أو غلب على ظنه أنها حلال فهذا الوهم الذي يقع فيه التحليم لا يبالي به فليعمل على أسهل هذه حاصل السواف السلام هل يجوز استعمال الدواء الذي فيه نسبة من الكحول بحكم أنه اتحاذ في الدواء نسبة من الكحول ننظر في درجة دي. إذا كانت هذه درجة الكحول مسكرة فقليلها وكثيرها يمنى إذا كان هذا الكحول الموجود مع الدواء نسبته غير مسكرة قليلة فقليل وكاثر وعلا لا يمنع استعمال هذا الدور فإذا انظروا فيما إذا كان في هذه الكحولة نسبة مسكرة وليس فيه نسبة مسكرة إن كان فيه نسبة مسكرة نسبة مسكرة من تسعين درجة منين درجة سبعين من ونحن ذلك هذه مسكرة حين وجدت هذه الدرجة في المشروب الدوائي ولا غيره أي لا تصح قليلة كانت أم كثيرة أما إذا وجدت الكحول كما توجد وجد الكحول في الخل لكن نسبته صغيرة نسبته صغيرة هذه نسبة صغيرة قليلة كانت أم كثيرة لا تضب وجود هذا حتى في قشور الابتقال عصير القشور الابتقال يحتوي على القحود <تصفيق> يمكن هذه القحود يصير فلا تمنع والعلم ما حكم أخر الأدرة على صلى أنا ذكرت قبل قليل جواب على هذا وبيينت فقط بين أن الإنسان أن يصلي بالناس ويتفرح بالصلاة بالناس وبين ان يأخذ أجر على سببه أو يأخذ أجر على صلاة الأخذ أجر على الصلاة ويبات جسد أجر على الصلاة أو على تعليم الدين أو على تعليم القرآن أما إذا فرغ أجله هذا أو ترك العمل ليقيم لي صلاة بالناس تركه للعمل اي فرغ من عمله لأداء هذا العمل فيعطى مقابل تفرغه لهذا وهذا <تصفيق> مصلات الناس تراويش اذا كان الرجل يعني إمام المسجد ما ينبغي عليه أن يأكله. أنه يؤدي مهمته كما أنه يعطى على التفرغ هذا ما أما إذا كان إنسان ياتي للصلاه بالناس فلا يجوز له أن يطلب شيئا ولكن إن أعطاه الناس بدون طلب ولا استشراف سأأخذه فجائز فليس من باب يأخذه ليس من باب الصلاة بالناس أخذهم من باب الإكرام لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث قال من إجلال الله إكرام لشيبة المسلم وحاقب القرآن غير الغالفين في عنه والإمام مقصد أولئهم إذا أكرمهم فقذ يعني أجد الله سبحانه وتعالى من إجداد الله سبحانه وتعالى تعامل مع هؤلاء من صاحب الشيب بديه يعني شبع على طاعة الله حتى وقع في الشيب وهو لا يزال في طاعة الله كرامه يعني من اجبار الله كذلك الحاضر حامل القران غير الغالب فيه وللجافه عنه يعني صاحب الاعتدال صاحب الاستقامه في القران حفظا محمدا يكرم ويكرم ايضا الايمان المسلم اذا من هذا الباب سيطلع امام فكان من باب هو الطلب كما يفعله حاليا قراءنا في المساجد خاصة في رمضان يبدأ يساوم كأنه يساوم على المبلغ المالي الذي يأخذه عالم يصلي في الناس في هذه الياري بمثلان عشر ملايين سبع ملايين سيبقى المفاوضات بين وبين وعندما مثل هذا ليس فيه الإخلاص ما هذا يعني بدلا من أن تكون حفظه وصلاةه بالناس يفتغي به وجه يبتغي بذلك المال ويسير على هذا المنوان ولا يسير اذا لابد أن من بين من يصلي من غير ما سابق اتفاق و هذا يصلي من صلاه للناس ليقيم لهم دينهم و جاء اكرام جاء اكرمه بشيء و شيء من غير من يسأله ما يساله و ان اخذه جزا باب الاخر اما اذا قال له هذا من اجل قراءتك الناس في هذه الفترة الأحسن أن لا يأخذوا يعني يجعل خالصا خالصا خاصة إذا كان رجل له مال أو صاحب رزق لا يحتاج إلى رزق غيره أما من باب الإكرام والهدية يعقدها لأن العدية قائمة على أساس المودال محمد عليه التهذو تحب. إذا إذا لم يكن هو مكلف مكلفون بأمر المسجد أو كان إمام المسجد إمام المسجد يقوم في مرتبه يقوم الناس يقيم الناس صلاتهم قيام صحيح. العلم تسيرات حول حجز اماكن في المسجد في المسجد المسجد لا ينبغي ان يكون المسجد هو لمن يكون المسجد ان يحتل مكانين والعصري انه هو مكان واحد فان مم. سبق اليه خطا وهو أحق به ولا يقطعه عنه خروجه الى حاجته والعوده اليه لكن ان يضع شيئا ويجلس في اجياء اخرى احتل في ذلك مكانين وهو أحق به مكان واحد فاذا كان المسجد فاضيا ووضع أفشه فيه او شيء محفظته في مكانه راح مكان اخر ومجلد فاضي لم يدخل فيه بعد ولم يتزحم فيه الناس فلا باس بذلك لانه يعود بعد ذلك اليه لما يبدا يجتمع الناس يعود الى محله لا ياخذ مكانين في المجلد الاصل فيه ان ياخذ مكانا واحدا اذا والله تلك الصلاة مع الإيمان فانه يفقد ذكى المكان ولو كان قد احتله مثلا قبل الظهر وجلس و... و... فيه فهو حق به إلى غاية الصلاة فإن صلى ما بعد الصلاة لم يعد ذلك المكان من حقه إلا إذا عادوا من جديد للصلاة الأخرى وأخذ ذلك هو مكان المكان ذائب هو نعم وإلا لا يحق له أنه يبقى دائما من هذا هو مكانه احتل هو يبقى في جميع الصلوات هذه لم يقضيها أحد لأنما ذكر النووي على أنه هو أحق بمكانه في تلك الصلاة ليس يصفي. الحوائج التي لا تقطع هذا الـ هذا الـ هذه الاحقيه هي الحوائج من شرعيه كالوضوء او الاستنجاء وذلك يخرج الحاجه ثم يعود الى مكانه وحق به فان اتى غيره فلا بد ان يترك لصاحب الحق مكانه إلا إذا كان هناك متسعة في هذا الحال يتوسعون يتبسعنا يجلس الكل ولا يتنازعنا ما دم المجلس فيه ساعة أما إذا وضعها في الصباح وراح لأشغال اخرى كذا وتيجي على هذا نقول هذه هي الحاجة هذه الانقطاع يسير الذي يكون الحجم ما يحط شيء ويروح يحطه مكان في فترة الصباح يحط شيء ويخليه لك تقول كذا ويروح وينقطع وانقطاع ما ثم يأتي سبحان الله هاي نبغى هذا لا. لأنه يأتي هو عندما تكون الزحمة ثم يأتيه ويريد أن يأخذ هذا المكان الذي حجزه بهذا الاعتبار غير صحيح بعين محصولاً هناك بعض الناس يتكلمون عن مشروبات كوكا كولا بأنها لا تفعل المشروبات عموماً بحسبها إذا كانت هذه المشروبات بخورية لا شك أنها متوسع يعني أنها خمر وفي الحديث يقول كل خمر كل مسكر خرام كل خمر مسكر مسكر خرام والمسكرات هذه المحرومات يقول المشروبات التي خلت من المشروبات التي خلت من إسكار جزا شربها إذا لم تكن في إذاية بالشرب إذا كان لي إذاية المريض بالسكري مثلا ونحو ذلك إذا حصل له هذا المريض بالسكري إذاية في شرب المشروبات مشروبات الغازية وغير الغازيه حصل له أدافة فيمنع يمنع المشروب من اجل منع المشروب له فقط دون سائر الناس الا جائز لسائر الناس هو باعتباره انه يؤذيه ويتضرر به الحديث قال لا ضرر ولا ضرار اصبح الامر منوع له ولا يمنع لسائر الناس اذا احتوى المشروب على مواد نجسه او على مواد محرمه أو احتوى على سمم أو احتوى على اي شيء يمكن ان يقضي على الانسان مع مر الزمان ففي هذا الحال يقال إذا اذا ثبت هذا صحيا وطبيا وصحيا يقال انه لا يجوز تناوله لخشيه ان يسبب اضرارا وضررا أمرنا أن نزيله قوة يسول الله عسلم والضرر والضرر والضرر المزهد المواد الأخرى التي ليس فيها ضرر وليس فيها مواد تحريميه وليس فيها مواد أخرى تدخل من غير جنس المشروبات هذه يعني فيه بعض المشروبات التي ربما تحتوي على مواد هي تدخل في جنس الخبايا كاللون الأحمر الاحمر هذا الذي فيه بعض الحشرات من مثل الموجوده في الصبار اي حشرات صغيره حمراء ف تؤخذ هذه و... ولها لون أحمر فنظرا لأن هذه المواد الصبغية في عموم السماعات الغذائيه مدى الكرم كل الله على مدى الصبغية هذه إما الأحمر اما إن يأخذ من أصر النباتي وهو كما معروف منظر السكر أو أصل آخر هو أصل حيواني أصل حيواني إما أن يأخذ من الدماء المسفوحة من عموم المجازر التي تأخذ هذه الدماء ثم تصير إلى مواد صبغية للمواد الغذائية أو أخذت من هذه الحشرة التي لها صبغة حمراء بحيث اذا وضعت على أي يعني أي سائل إلا شيء يسير إذا سيارته أحمر يعني أحمر قاتل هذه تعصر حشرة هذه تعصر ثم تقولب إلى قوالب يعني يستعملوها يستعملوها الصناعة الغذائية سواء في مواد كثيفة الحمراء ممكن تكون في مواد معقولة لحمية أو تكون مواد أخرى يمزج فيها هذا الحدث وهي التي تكون فيها الشفرة 220. 120 وعشرين هي عباره عن حشره هذه التي يستخرج منها الماده الحمراء وفي 441 وحده هذه توخذ من جلود الخنزير يعني جلود الخنزير تصير الى جيلاتين وغير تدخل وتدخل في المواد هذه عزيز. أما بقية الشفرات يختلف حكمها باختلاف... باختلاف ما إذا كان صار هذه لا نستطيع أن نزل ما فيها وبالتالي الأصل في ذلك الحكم ذلك العلم عن ذلك نحن سلام على خارج القرآن من منطرح حديث قوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة للشغل لواية الإمام مسلم قال عليه الصلاه والسلام ان في إن الصلاه لشغل فأخذوا من هذا الحديث قاعده ان المشغول لا يشغل انما كان مشغولا بالصلاه في بالرياء لا ينبغي ان يشغل بالرياء فكما لا يجوز عندهم السلام للمصلي الى صلى وإن ورد الخلاف على مذهب الشافعيه أقول إذا قلت على مذهب هؤلاء قولهم إن المشغول لا يشغل فلا يجوز إشغال المصلي بالسلام لأنهم مشغول بالقراءه داخل الصلاة كذلك عندهم إذا كان مشغول في حالات أخرى إذا كان مشغول في, في بيت الخلاف فضي يسلم عليه فكان مشغول بقراة الخلاة فضي يسلم عليه حتى ينتهي من قراءته فعندهم انهم أعملوا الحديث من مشغول لا يشغل يعني من السفل ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الحبشة سلم عليه فلم يرد عليه ثم اخذه ذلك ورثه فلما انصرف من صلاته قال النبي صلى الله قال النبي عليه وسلم ان الله يحدث في امره ما يشاء وانه مما احدثه في امره لا تكلموا في الصلاه فانها هم من الكلام في الصفر فكان ذلك. كان ذلك أنه لا لم يستطع أن يرد عليه، لكن هذا يرد عليه بالإشارة في أربع أقواس من الصحيح أنها أنه يجوز له أن يرد بالإشارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على الأنصار الذين مروا عليه تكلموا عليه. صارت ضائمين بالاشاره والإشارة أن يجعل باطن كفه إلى الأسفل والظاهر كفه إلى السماء اذا عندهم إنما أخذ قوله صلى الله عليه وسلم على أن لا يشغل المصلي بشيء لا يشغل أيضاً بالسلام ما عندهم أنه لا يسلم عليه لكن إذا سلم عليه يرد بإشارة. أسلم عليه يرفض كما أدخل النوب في الأذكار أدخلوا جملة من من من التي يكون فيها الرجل مشغولا ب. مولي سواء مشغول بالأكل خاصة إذا كان في حالة ابتلاع شيء في رسله عليه حتى يدخل هذه اللقمة في, في فيه لانه قد يرد عليه ويحصل له شيء وقال أيضا مشغول بقراءة القرآن أيضا يكره بالغير أن يسلم عليه حتى ينفض من قراءته أو ينتهي من, من قراءته أو على الأقل ينتهي من, من الآية التي يقرأها لئلا يقطع الآية لأن لا يقطع القرآن لأنه مشغول به فاخذ من هذا المنطلق من قاعدة المشغول لا يشغل هذه الفروع المندرجة تحت هذا المعنى والعلم عند الله ما مهير جواز قراء الأموات والزردات فهل صلاتنا معه البنية بانكراد صحيحة أم الخروج من المسجد أولى مع العلم أن ذلك حديث فتنة أحتاج هذه للجواب على السؤال أن أقول أنه, أنه لا ينبغي للمسلم الموحد الذي يريد إحقاق الحق وإظهاره الامر بالمعروف منكر أن يخشى أن الناس يقولون فيه أنه يحدث في النار فإذا خشي هذا يحدث في النار والآخر يحدث إثناء نحن لا نسمي الآمر في المعروف والناهي عن المنكر فكان، والا وإلا الامر الله غير وجهي الصحيح آمر بالمعروف والناهي عن المنكر وزاعي إلى الله هؤلاء أهل الحق وأهل يصححون للناس عقيدتهم وعبادتهم ونحو ذلك فهؤلاء هداد مهتدون لا يقال لهم أنهم فتانون الفتان هو الذي لا يقبل الحق ويرده ويبقى جاسما على المعصية هذا هو الفتان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى قومه الناس كلهم على قلب رجل واحد في الشرك وفي الظلام فجاء أشيرا ونذيرا وبين لهم ان دينهم هذا ليس دين صحيح واجب عليكم أن تسلكوا سبيل التوحيد لا سبيل الشرك فهل لما تفرقوا بعضهم جاء معه بعضهم بقي على دين آبائه وذلك يقال أنه لما حصلت بينهم التفرق هذا حصل بينهم قال يقال أنه يسند إليه الفتنه ليس في كذا يقال جاء بشير منذيرا ومبشرا وفاتحا لقلوب أعماها الجهل والعصبية الجاهدية وما الشب والضلاء جاء للفتح وقال الله سبحانه وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المنفكين حتى تأتيهم البيع والبينة والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بها أصبح ذلك بعد الثالثة من فكينا عن هذا كل به ومقتم الله تعالى عندما أعاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وكاهن وإلى آخره يوقفوا الدعوة إلى الله ويوقفوا طريق الطريق الهتائي والكفار كذلك يفعلون الصدون عن سبيل صد عن سبيل الله بعنوا إما الصد باليد والصد باللسان والصد بالتعاون مع الغير في إقاف إقاف مجالي الدعوة وتوجيه سليم أو أمر بالمعروف أنه يعمل الله سبحانه وتعالى قال إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله ونجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء يعاكبوا فيه أداد ومن يري فيه بإبحاث من ظلم يقوم العذاب ومن يصدون الناس عن الحج يصدون الناس عن عن الدين كالكل سبيل الله هو الدين وهذا عطف عليه حج وهو من أنواعه لان المجال مزاق تخذت على الحج فهذا شيء متأهد الكهو وشيء متأهد الضلال هي أنهم يصدون عن سبيل الله يصدون عن طريق صحيح ويبعدون عنها فمن اذا صاحب الفتنة او الذي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر والذي يوجه الناس الى طريق المستقيم او الذي لا يؤخر البيان عن وقت الحاجه فان ذاك الذي يصد عن سبيل الضال والمفترق وينسب للناس انهم الضلال والفعل الشقاق واننا كنا في المسجد كتله واحده فجاء فلان وفلان واحدثوا في المسجد ما احدثوا كنا نصلي في المسجد الذي في القبور فجاء فلان واصبحت البذله داخل المسجد وينسبون اليه وهو الذي يبين لهم بصدق وامان أن هذا من صنيع أهلي الإسلام وإنما من صنيع الجاهلية فكيف الإنسان يخاف أن يصدع بالحظ يقول نعم ممكن تكون حالات، حالة يؤخرها لأسباب دعوية لكن تاخيره لا يلزم لأن سكوته ويقرارهم على ما عليه. الا أن ينفها على الأمور التي تحادث الشرع والذي لا يقبل الشرع هو الفتان هو الفتان ولا ينبغي هذه الأصوات أن تثنيه الدعوه تعواق ذكرت ذلك قبل قليل أنه, أنه لا بد في دعوته أن تقع له عوائق عوائق ويجز من الشانئين والمبغضين والحاقدين والحاسدين والمنتقدين والمعترضين وذلك الكثير انهم هؤلاء يصدون الطريق ويميزونه باشياء ويقولون فيه كذا وكذا لكن الله تعالى بشروا بان العاقبه للتقوى عاقب على التقوى إذا كان حقيقة يدعو وهو يعني صابر على دعواه ويمضي في ذلك ولو قالوا فيه ما قالوا اي اتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قيل فيه قال عنهم مشركون هذا ليس في محمد بل هو مذمن راب تخبيحه فلما يقولون هذا كلام مذمم قال أنا لست مذمما أنا محمد هذا مذمم الذي ذكروا فيه هو شخص غير يعني هو شخص آخر لذلك إذا نسب داعي أنه صاحب فينا صاحب فينا لست أنا أنا مستمسك بالكتاب السنة إذا عندكم اعتراض الله تعالى أمرنا أن نجتمع على كتابه وعلى سنة نبيه بحالة في تنازل إن تنازعتم في شيء فرضه إلى الله والرسول هؤلاء لا يريدون رب إلى الكتاب السنة هم اهل إثنان أما الذي يريد أن يرجع الكتاب السنه يعرف الحق فيها والطلع من الحق وإذا وقع الحق ظاهرا وظهر الشبه عنه الواجب الحال هذه أن ينصاع الحق ويمضي عليه لكن إذا ظهر الحق وبقي هو مصراً عليه هذا أيضاً صاحب إذنا صاحب فرقة لأنه حكم هواه بدلا أن يحكم الشرع الشرع جاء طاهرا فيه بينا وبقي مصرا على هواه وعلى ما تمليه عليه نفسه هذا صاحب فثناء وصاحب هوا هذا لا ينبغي عليه هذا لا تكون له إماما كما ذكرت عن صاحب الهواء الله تعالى قال ولا ينال عهدي الظالمين ولا ينال عهد الظالمين الظالمون هم الذين يتبعون أهواء وقال في العياء ومن أضرم من اتبع من يتبع من اتبع هواه بغير دم أو غير أخرى يرفعون اهواءهم بغير علم المهم انه فيه الظلم الذي يكون من منطلق الهواء من منطلق الهواء فهذا ظلم لأن الحق ظاهر ويسلك سبيل غيره لما لانه هذا الرجل الذي أقام عليه الحجة وممكن يكون قد استقام قبله وهذا حديث أهزئ ربما بالاستخامة بين له شيء فما أراد أن ينسى دليله نظر لعزته ولتكفره على الحق فضاق يمسرهم كما وشان بالنسبة لليهود وغيرهم ما أرادوا يعني أن يسلموا إذاء حسدا وكبرا كبرا كيف هؤلاء كنا نعدمهم الدين والذلك والآن يعني يأتوننا ويبينون الدين ما أتوا من عزة يعني يستقيموا على الطريق الصحيح لبقوا و كبالين بهواء كبالين لله